السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد أسبوعيا في مسرح الشباب. يسعدني في هذه الحلقة أن ألتقي بمجموعة من الشباب المتميز في مجال الإبداع المسرحي وهم أعضاء فرقة مسرح كوليت الهندسة جامعة أنجمسة. رحب بغدا كمال فنانة. أهلا بك غدا أهلاً يا من أورانا. غدا كمال زميلتنا أيضا يعني عضو أساسي في مسرح الشباب. مش موجودا النهاردة ولكن أنت موجودا من أوران النهاردة. أهلا بيك. آه سندرا أشرف أيضا فنانة في فرقة مسرح كلية الهندسة جامعة أن شمس. أهلا بيك سندرا من أوران النهاردة. مستفخ الطاب فنان في فرقة كلية الهندسة. أهلا بيك مستفخ. أهلا بهذا. وأرحب أيضا بصديقنا نور محمد يعني نور كان له أكثر من لقاء معانا ودايما بنسعى بوجود الشباب المبدعين في مجال مسرح. اهلا بكم من أوران النهاردة ولكن اسمحولي في البداية يعني بلا شك الفنان المصري فاروق الفشاوي اللي توفي الخميس الماضي آه ترك فراغ كبير جدا في الساحة الفنية فاروق الفشاوي فنان متميز له الكثير من الأعمال المصرحية سواء في مجال التلفزيون أو في المصرح أو في المسلسلات التلفزيونية كان له باع كبير جدا جدا الفنان فاروق الفشاوي من مواليد 5 فبراير عام 1952 بأحدى قرى مركز سيرس اللي ينبي محافظة المنوفية طبعا فاروق الفشاوي تخرج في كلية الأداب جامعة عين شمس وخلال مشاركته في مسلسل أبناء العزاء شكرا ده كان له أول مشاركة في عالم الفن مع الفنان راحل عبد المنعم مدبولي. بعدها توالت الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية الكثير نحاول في هذه الدقائق مع الكاتب الصحفي والناقد الفني الأستاذ هشام يحي أن نلقي مزيدا من الضوء عن رحلة هذا الفنان الكبير في عالم الفن يا مهر أنا آخر مرة هسألك السؤال ده أنت اللي أخدت الطبانجة بتاعتي أنا تأكدت أن ما سوابق في أي حدة وعارف كويس قد إيه بيومي بيضغط عليك علشان ترجع للسرقة تاني وأنك مش راضي وعايز تعيش في الحلال أنا من لللادي هعفيك من البيت في الاسم روح نام في بيتكم وأنا موافق على ناقل المرأة ده طبعا كان جزء من فيلم المشبوكة ما صحح لأعضاء فرقة مسرح كلية لهندسة جامعة عين شمس بشكرهم طبعا على هذا التصحيح سنعن ألتقي بالكاتب الصحفي والنقد الفني الكبير أستاذ هشام يحيا أستاذ هشام أهلا ومرحبا بك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أه سيد الشام بلا شك الساحة الفنية ليس في مصر ولكن في العالم العربي فقدت الخميس الماضي نجم كبير في عالم الفن وهو الفنان الكبير فاروق الفيشاوي هو فنان على مستوى الفن وأيضا إنسان متميز على مستوى الإنساني وعلاقاتهم مع الفنانين أو المحيطين به لو نتحدث عن الفنان فاروق الفيشاوي وعن مسيرة حياته الفنية وأيضا الإنسانية هاي بوسنا أقول لك الحاجة فاروق في الفشاوي اهم حاجة من وجهة نظر ميزته انه هو عارف يكسر النمطية وما خلاش المخرجين ودي عادة قبيحة في السلمة المصرية انه هم يعملوا قالب يحطوا جوا المماصب فهو عارف يتمرد على ده من الاول يعني لما لما هتراجع مسيرة فاروق الفيشاوي الفشاوي هتلاقي عمل زابط الشرطة في المشبوه. مم. وعمل الاخ النكل في يصل قبله على فاطمة. وعمل الدكتور الامراضي النفسية للدور السايكو في ارجوك اعطيني هذا الدواء. مم. وعمل دور الشاب المتهور في تحب الكوميدي وعمل يعني, يعني عدت عديلك. وفي مجال المسرح طبعا كان له دور كبير طبعًا جدا. طبعا. طبعا, طبعًا لان خمان خد بالك تلو الفشاوي ابن المسرح الجامعي. والمسرح الجامعي في النهاية هو اللي أفرز للحركة الفنية المصرية معظم نجومها يعني حتلاقي من أول أستاذ والد المهندس كان في جامعة القاهرة محمد عوض في جامعة عن شمس بعد كده طبعا الجيل المضحكون الجدد زي أستاذ عد الإمام صلاح السعدان أه سز... أه سعيد صالح معظم معظم النجوم هم أبناء المسرح ال الجماعي،, الجماعي. والمناسب نمعنا يعني أبناء المسرح الجماع أيضا مجموعة من الشباب المتميز في مجال المسرح هم فرقة مسرح كوليت للهندسة جمعة عن شمس، وأنا بحييهم على ااا يعني، بيدبر حركة التحية، بحيهم لإنه فعلا المسرح الجماعي هو المدرسة الأولى اللي خرجت لنا معظم النجوم اللي بيسعدونا، وإن شاء الله يكونوا النجوم المستقبل بإذن الله بإذن الله. أساساً شام يعني لو كلينا عن فاروق الفشوة في مجال المسرح وخاصاً نحن في برنامج مسرح الشباب يعني كان له الكثير من يعني الأعمال المسرحية زي الأيد الناعمة وبداية ونهاية وأنا والحكومة يعني كان يعني زي ما حضرتك أشرت إنه كان متميز وكان قادر على أداء مختلف وأمور بشكل تنوّع رائع. وكان عمل يعني في المسرح عمل نوع برضو زي ما قلت حضرك عمل نوع من التنوع عمل فصحة وعمل كوميدي وعمل برنسيسا مع ليلى علوي وزي ما حرفك قلت الأيد الناعمة الأيد الناعمة ولا درايا و... وسكينا والموليس يعني هل هل فروك الفيشاوي كان له من السمات الشخصية اللي اعطاله هذا القبول لدى المشاهد العربي فاروق الفيشاوي محسب له حاجة مهمة جدا انه عارف يثبت نجوميته في وقت كانت السينما المصرية نجومها كلهم موجودين م. يعني كان أستاذ عدل إمامه كان أستاذ نور الشريف كان أستاذ محمود عبد العزيز كان عزة العليل جيل من النجوم بالفعل كان محمود ياسين مم. فلما يجي بقى نور آه آه فروف شاوي يعمل دور في المشبوه أو في حدث أبضى على فاطمة فيثبت وجوده نكم أول وسط دول مم. لا طبعا في سمات سمات وتميز بالفعل سمات وتميز مم. وبعدين يبقى هدف لكل نجمات السينما المصرية ان هم يشتغلوا معاها حتلاقي في مسيرة فارول فشاوي يعني يشتغل مع الأستاذ فانتا الحمامة مم. في لطل عبد عرفات مصر مم. وبعدين يشتغل, بعد يشتغل مع نبيل عبيد يشتغل مع الأستاذ نديا الجندي يشتغل مع ليلى علوي، يشتغل مع الهامة عينيه يشتغل مع عصار الحكيم يعني ده دورده بأنوع من التميز صحيح كلنا كلنا نعرف فاروق الفشاوي الفنان ولكن على المستوى الإنساني لما أقرأ في سيرة فاروق الفشاوي وجدت أنه عنده ملامح إنسانية يعني غير عادية مش ممكن تتوفر في إنسان إلا أنه يكون إنسان متميز أو إنسان بالفال والله يعني العزيز أنا أقول لك على حاجة آه آه الحكاية دي كنت مكناش فيها مع حد من أصدقائهم بحث الجانب الآخر عند الفنانين المصريين فيه من الأسرار المهمة جدا اللي عايزة أقول لك إيه جانب الخير وجانب الأيدي الغذاء ال... بس إحنا مشكلتنا إحنا بنركز غير على الأجانب الجانب السيئة مهم للأسف مهم إحنا عنا بتقع على فلان شرب سجارة أوه. فلان كان مش عارف ايه بننسى ان احنا كلنا بشر وكلنا خطائين ولكن كدا. في الاساس الفنان كدا. لازم يكون له صفات بتميزه عن الشخص العادي يعني. بس كده يعني بديخ انا مش حابه ادعى الفروض بشاوي بس بديخ حمدي اللي عمل 3000 اغنية اه صحيح و 12 زنوة لسته مجسوم م -م. وبدأ من هو عنده 20 سنة لما بيتكلموا عنه يقول لك ايه كان بينسى أوه. كان مواعيد كان بينسى بواردة يوم فرحك ايه الكلام ده يا جماعة؟ مم. التقييم للفنان تقييم في فنه صحيح سروق الفرشاوي بشر يصيب يخطأ يغلط لكن على فكرة المسيرة الحركة التالج إنسانية مسيرة مهمة جدا الناس كتير جدا يتكلموا عنها أنا شفت له رقطة ده رحل بكيت فعز الفنان مندوح عبد العليم مم. مواطن بسيط مصري رح يعزلي لابس جلبية أو لات حاجة كده فيعني الناس من المنظمين ومتابعته للأصدقاء الفنين أو جيل السبك زي الفنان فريد شوقي عندما كان يتابعه أثناء أبعد. مرضه وغيره من الفنين أو على مستوى الإنساني كان الإنسان بالفعل متميز فعلا فأقول لك كان الراجل ده أقعدوا جنبه لما أشعروا أنهم عجلين يخرجوه من العزق ده جزء إنساني على فكرة وزي ما أرزك قلت نشر نشرت دور لي في آخر ايام الفنان فريش هون هو من فرهوش صحيح وخزالك. وده اهم ما يميز الفنان انه يكون بالفعل انسان قبل ان يكون فنانا هو هيبقى ازاي فنان مم. لو هو مش انسان مم. ده اهم صفة بتميز الفنان يكون انسانا يعني الكاتب الصحفي والنقل الفن أستاذ هشام يحيا مهما تحدثنا عن الفنان فاروق يعني لن نقدر ما قام به في مجال الفن وإثراء الفن والساحة الفنية ويعني خلاص عزائنا لأسرة وأسرة الفنانين المصريين والعرب أشكرا جزيل الشكر على وجودك معنا خلال هذه الحلقة من مصرح الشباب شكرا جزيلا وانا اللي بشكر حضرتك من شكل جدا نظار حبروك هشام شكرا جزيلا شكرا جزيلا كل ذلك اللي بوصلوا عملت ايه ولا حاجة ولا حاجة ازاي لك النقاسي مشو قدمك متسيكلات وعربية بسرينة تتغمتك ايه سياسة لك ولا حاجة انا ممكن بعد ثانية واحدة اكون خارج من هنا. ليه حضرتك مين الاش كيف لا انا هدى للشويش وقوله افتح وخرجنا هيخرجنا الدور والباق عليك انت ممكن تاخد لك تقبيدة زيادة لا انا خلاص طلع افراد بعد اتنين وعشرين سنة عارف بس ممكن الزنزانة دي تتفتش وتلاقي تربة حشيش هنا ولا هنا ساعتها هيبقى في كلام ثاني قانون المخدرات دلوقتي فيه اعدام مش كده ولا ايه اه دي تلقيح جاتت بقى من الآخر مقدم شريف بركات مباحث أيها الأخوة من جديد أرحب بكم ورحب بضيوفنا الأعزاء في سودي صوت العرب شباب أعضاء فرقة مسرح كولية الهندسة جامعة عين شمس برحب يوم تاني غدا كمال وسندر أشرف ومصطفى خطاب ونور محمد منورنا النهاردة ويعني نتمنى بالفعل ان تحققوا في مجال الفن وفي في مجال المصرح كما حققوا فنانون كبار أمثال الفروق الفنان الفروق الفيشاوي نتكلم بقى عن نشاطكم المسرحي وعن آخر أعمالكم وبعد كده نتكلم بقى عن المهرجانات وال آخر أعمال فرقة مسرح كل التندسة كان مسرحية حزاء مسقوب تحت المطر مم. عن نوعية بتاعت المسخ الفرنس كافك عمل مترجم عمل مترجم أوه. يعني دائما بنتكلم عن الأعمال المترجمة وإنها إلى يعني بتحتاج قدرات خاصة سواء من الفنانين أو المخرج أو الدراماتورج اللي بيعيد صياغته للجمهور بحيث أنه يتوافق مع عاداتنا وطبائعنا وأيضاً تلقي الجمهور لو كلمنا عن القصة أيضاً ل... ل... يعني بتحكي عن إيه؟ هو القصة إحنا كان الفكرة إن إحنا عاملين دمج شوية ما بين يعني حاجات احنا كنا افكار عايزين نقولها الى جانب الروايه بتاعه المسخ لفانز كافكا اه يعني الـ الـ الحته بتاعتنا بقى زي ما بنقول عشان اه عشان نوصل اللي احنا عايزين نقوله يعني فهي كانت القصه كلها بتحكي عن شاب في اسره بيشتغل في شركة بتاع يعني وكيل حفلات اللي هم بيعملوا الحفلات بتاعه اعياد الميلاد أوه. والحاجات دي في الفن يعني في مجال الفن اه فهو الشاب ده الرواية يعني فلسفية فانتازية شويه مم. هو الشاب ده يعني بيتعرض لمشاكل شويه في الشغل لان هو اللي بيس على أهله عشان والده عنده مشكلة كده معضلة مع الشغل إن هو حصل له مشاكل ما في حرق الشغل بتاعه وما بقاش بيصرف على البيت فالشاب ده هو أوه. الشاب ده هو اللي بقى بيصرف على البيت بعد أما الحدث ده حصل لوالده يعني مه. فبيحصل له مشاكل في الشغل بسبب إن هو بيحصل له حدث كده هو يعني فانتازي شوية إن هو في يوم يلاقي نفسه يتحول لحشرة يتحول يعني بني آدم مسخ مش, مش, مش قادر يشتغل فمش قادر يوفر احتياجات أسرته أوه. نفس الوقت والده ما بيشتغلش فده بيحطه في في اسقاط يعني تحول لحشره حقيقي يعني حسن ملوش كيان او وجود في المجتمع هو ده السؤال اللي احنا كنا بنطرحه في العرض من مم. خلال الدراما دي يعني ان هو يعني الانسان بيسأل نفسه دايماً أنا مين؟ أوه. ده السؤال بتاع العرض اللي هو كل مم. واحد كنا عايزين اللي يخرج يتفرج على العرض يخرج من الصالة هو بيسأل نفسه هو مين؟ بالزبط مم. لأن الإجابة على السؤال ده احنا كنا شايفين ده من أصعب الأسئلة اللي مم. بني قدم محتاج يجاوب عليها في حياته فكنا بنطرح ده من خلال فكرة الشغل ونغماس الناس في الحياة العملية وأنه هو أنا دلوقتي إيه أنا مثلا بشتغل مهندس أنا بشتغل في وكيل شركة أنا بشتغل أنا بشتغل بس في الحقيقة اللي بيحدد الصفة الحقيقية في الإنسان أو اللي بيحدد وجوده يعني مش شغله اه تشغلت... ادائه في الشغل زي ما بيقول يعني مش شرط انك تشتغل اللي تحبه ولكن تحب اللي انت بتشتغله بالفعل هي الفكره كمان أوه. كانت في تصرفاتك مع ال... ال... ال... الحياة كلها من خلال مثلا علاقته بأسرته من خلال علاقه الاب ده باولاده ومراته م -م. يعني العلاقات الإنسانية أهم بكتير من بالزبط. فكرة ان انت تبقى بتشتغل وجميل جدا ان العرض المسرحي يتطرق إلى يعني قضايا اجتماعيه إن احنا بنعيشها لان المسرح يعني نوع مهم جدا جدا من انواع التثقيف وهو انعكاس الواقع اللي بنعيشه. عزوز. تمام. ساندرا أشرف آه دورك في حذاء مثقوب تحت المطر. دوري في, في العرض كان ان انا كنت مراد الوكيل. فهو مم. الوكيل ده كان منغمس في شغله جدا هو بيصحب يروح الشغل. فهي كانت بتس بتكلمه بتسأله. أنت ليه مش بتحب توت في البيت؟ أوه. أنا ممكن أساعدك إن أنت قضيتك تمعية أخرى. وهو ما بيردش أنشغال الناس عن عن المهمة الأساسية اللي هم يعني المفترض نحنا بنشتغل علشان ده. بأسرتنا وبيتنا وأولادنا. هو ما كان مش عارف حتى هو مش عارف هو بيروح الشغل ليه ومش مم. عارف ما بيحبش الشواط في البيت ليه فما بيردش عليها. مم. مم. وبيسيبها تمشي بعد ما ما بطله منه هو. لو هو محتاج حاجة هي ممكن تعملها له هو ما بيردش لان هو مش عارف هو عاوز ايه آه. الملامح تايها بالنسبة بس ساندرا يعني صغيرة وقع تكوني يعني زوجة هذا الرجل او الوكيل <تصفيق> وده يعني اعتقد دور على المكير اللي بيقدمك في صورة الجمهور بحيث الشكل يكون مقنعة يعني سارة وغادة مش هنقول انا ما حسبتش انهم طلب الجامعة لسه اطفال يعني <تصفيق> جمعنا اصاب فده يعني عناصر العمل الفني بتحت تحتاج مجهود أيضا من القصر المساعد بمعنى صح للإقناع غدا كمال أنت فنانة وموسيقية وأيضا فنانة مسرحية كلمنا عن دورك في هذا العمل المسرحي ودورك بقى كفنانة بالإضافة إلى عملك كممثلة وهو في العرض ده تحديدا يعني بصدفة لأخذ دور مغنية تشتغل في نفس الشركة اللي بيشغال فيها الشاب اللي هو بطل دايماً العرض بتدخل الغناء في أدائك المسرحي ولا على حسب غالباً. العرض؟ آه غالبا. غالباً. م -م. بس لو وحالة المشهد وحالة العرض بشكل كامل يعني تسمح بدأ بندخله. م -م. لكن لو مش مناسب ما ما فيش داعي يعني. عايز اقول ان لـ لـ لـ المسرح الغنائي نوع مهم جدا جدا آه. الجمهور متعطش ليه لان الغناء بالعكس بيثري المسر... العمل المسرحي. للأسف هو النوع ده غايف في مصر شوية آه. مؤخرا المسرح الغنائي انا اتمنى شخصيا ان هي فيه يعني. طب ليه بتحاول هل بتحاول انك تطرحي وجهة نظرك للمخرج ان انت ممكن تستفيد من قدراتك الغنائية. وان انت يعني على فكرة آآ غدا من نوع اللي ممكن تألف مقطوع موسيقية. ممكن انت تقدمي للمخرج رؤية بحيث انك تدخلي الغناء في هذا العمل مهما كان سواء كان يعني مسرح مظلم او مسرح كوميدي انك تقدري تستخدم قدراتك الصوتية والغنائية في هذا العمل هو ده اللي بيحصل فعلا ان احنا يعني انا بخبرتي شوية في المسرح حموما ومفاهمي للدراما والنصوص إن أنا بقدر أدخل حتى ومش شرط غنائي يبقى بالكلام يعني أوه. بيبقى أداء صوتي أداء صوتي م -م. زي الموسيقى التصويرية اللي بتبقى في في التلفزيون وفي الأفلام وهكذا م -م. فبتبقى مناسبة لحالة العرض أي أن تكون هي إيه الحالة ممكن نقدر إحنا نوظف الغنى والألات في إن احنا نعمل حالة المخرج بيستفيد و... منها على الآخر <تصفيق> يعني على الموسيقى المصاحبة للعرض المخري بيستغيير <تكلم> <دلازالة. تصفيق> <تكلم> وده شيء جميل على فكرة ان الانساني يبقى عنده اكثر من يعني امكانية واحدة او اكثر من موهبة بيفيد اكيد العمل المسرحي عموما هنحاول نسمع غادا كمال طبعا احنا في حالة حداد بمناسبة وفاة الرئيس التونسي الباجي القايدة سيبس انت قلت لي انك بتغني كمان اداء اوبرالي أوه. وده شيء راقي جداً, جدا جدا ممكن بيضيف بيضيف نوع من أنواق الفلون لمشاهد المسرح بمعنى صح ممكن رواد المسرح ما عندهمش اتطلاع بالأداء الأوبيرالي بمعنى صحيح تسمعين ايه بعد سمعكو آه هي أغنية آه بولندي وكلماتها الشعر الإيطالي دانتي هي كلمات باللاتينية جميل فكرة الأداء الأوبرا بيحتاج بحتاج صوتيه عالية جدا جدا جدا ويعني فن راقي بالفعل هنا يعني هل أنت بتحاولي تدرسي في الأوبرا والأداء الأوبرا اللي تنمي هذه الموهبة الجميلة بالفعل أنا بالفعل ضربت في الأوبرا فترة يعني مش فترة كبيرة كانت ست شهور ما استمرتش لظروف شخصية يعني لكني أنا أتمنى أن أرجع تاني الضرب إن أنا بحب الموضوع جدا أكيد يعني. كل المحطين هيستفيدي بك غدا كمال استمتعنا بأدائك الغناء الراقي وهنواصل معاكم وفرقة مسرع كلية الهندسة جمعت هينشمس ولكن بعد هذا الفصل مسرح الشباب معكم حتى الخمسة والنصف أرجع لنور محمد أحد عضاء فرقة مصرح كلية الهندسة جماعتين شمس ومن المؤسسين لها نور كلمني عن مشاركتكم في المهرجانات لأن بالفعل المهرجانات لها دور مهم جدا جدا في انك تطلع على الغير تعرف أنت واقف فين تحديدا تعرف إيه اللي محتاجه تعرف إيه العوامل أو العناصر اللي يجب عليك انك تضيفها للفرقة بحيث أنك تكون في مجال المنافسة أو قدر على المنافسة هو احنا بنشارك كفريق يعني لينا مهرجانين ثابتين تبع الجامعة بنشارك فيهم كل سنه دول اساسيين يعني تمام في مهرجانات تانية بقى بنحتك فيها شوية مع المحترفين زي المهرجان القومي للمسرح شاركنا فيه خمس مرات قبل كده كويس جدا وفي المهرجان بتاع مواسم نجوم المسرح الجامعي بتاع الاستاذ خالد جلال اه شاركنا فيه خدتوا جايزه فيه كمان على فكره خدتوا جايزه اه ومهرجان مسرح القومي آه خلنا في جوائز في العابس ادائكم رائع على الفكرة. الموسيقى برضو التعديل على الفكرة في الموسيقى الغادى برضو تقيمي فيه نفعك وغادى دي في كلها <تصفيق> <عادة صراحة. تصفيق> جميل جدا الجوائز بالنسبة لكم بقى يعني كشباب برضو اعتقل شيء مهم جدا بالاضافة طبعا للجمهور ولكن انك يعني في خلال منافسة انك تحصل على جايزة سواء في اي, أي عنصر من عناصر عمل مسرحي ده بيعطيك دفعة أكيد. وايضا بيحملك مسئولية اكيد طبعا ده سبب من اسباب اللي بيدينا دفعة جميلة جدا هو الجوائز اللي اح هذا الجواز بتاع مصرح الجمع طيب كلمنا عن كم الجواز اللي انتو خدتوا يعني عددها لي يعني عشان اللي بيستمع إلينا يعرف قدراتكم ويعرف إمكانياتكم ويعرف إن بالفعل الشباب المصرحي في مصر وفي عالمنا العربي عنده إمكانيات يعني بتستطيع إنها بالفعل تثبت وجودها يعني احنا في مهرجان الجامعة في مصطفى خطاب بيقيم احسن احسن ممثل في مهرجان الجامعة تقريبا اربع مرات اخذ احسن ممثل مستوى الاول ده انت جامد بقى <تصفيق> <تصفيق> اه, آه. آه. آه. آه. آه. آه. وفي كذا عنصر من عنصر العمل المسرحي يقيمه في الجامعة في خلنا احسن مخرج كذا مرة. خلنا احسن ديكور كذا مره احسن ملابس كذا مره جميل انت سافرت خارج مصر كمان سفرنا يعني شاركت في مهرجان في الجزائر و خدنا في احسن نص مسرحي مسرحيه اسمها خيوط الاندلس اها ومهرجان إبداع. مهرجان إبداع خلنا دا بالشرق. اثعش. في شركة. دا شاركتوا فيه, شاركت ده ده شاركت فيه, فيه. شاركت فيه في مهرجان مسرح. خلنا مركز أول في مهرجان مسرح الجماه، فالتصاعدنا المهرجان إبداع، وخلنا في مركز تاني على مستوى جامعات مصر. جميل. أتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح في كل المشاركات اللي بتقوموا بيها لأن بالفعل زي ما بقول إن الفنان دايما بيحتاج إلى التأدير سواء من الجمهور أو من القائمين على مثل هذه المهرجانات. مصطفى زي ما قال نور إنك حصلت على أكثر من جايزة ده يعني أنا عايز أقول لهم طلب كورية هندسة كلهم شغالين وووو. يعني نور و... تخص عمارة مصطفى كمبيوتر, كمبيوتر. غذا وسندرا <تصفيق> كهربع منورين <تصفيق> لا يعني عايز أقول بالاضافه لإن مجال الهندسة مجال بيحتاج إلى مجهود زكرة وتعب ووو. لإنكم بالفعل مبدعين في مجال المسرح وإن ده ما أثرش على أدأكم. انت بقى يعني فنان مسرحي شاب وحصلت على هذا الكم من الجوائز ايه المسؤولية اللي انت بتحطها على كتفك او محتاج انك يعني المرحلة الجاية ايه بتسأل نفسك والصراحة يعني هي كل مرة الموضوع بيبقى أصعب من المرة اللي قابليها لان انت مثلا في لجنة جاءت قيمتك مثلا أحسن ممثل او كده م. فبتيجي بعديها بتحتاج ان انت تحط يعني تحط نفسك سقف بتعلي شوية بالزبط. لانك لازم تحافظ على نفس المستوى م -م. بيجي مثلاً بعكاه دور في حاجة صعبة انت ممكن تكون ما تعرفش تعملها فلازم بتبدأ يعني تعمل بحث شامل زي اللي بنعمله في الكلية عندنا للمواد وكذا انت تقدر تفهم ايه المطلوب منك ايه الادوات اللي محتاج تستخدمها عشان تنفس حاجة زي كده سواء ادوات جسدية صوتية تمثيلية فيعني كل كل مرة بنحاول نتعلم حاجة اكتر او حاجة أبعد شوية من بحيث ترفع من كفائتك وهذا الاحتكاك في حد ذاته تشارك يعني أعمال مسرح أو رؤوس مسرحية أخرى أعتقد إن لك نوع من الخبرة نوع من الكفاءة جميل وأنت أشارت مهمة مهمة جدا هتكلم فيها مع ساندرا أشرف إن أنت تستخدم دراستك في المجال العمل الفني م. يعني أنت ككمبيوتر ساينس أعتقد إن ممكن تستفيد نور كعمارة أعتقد طبعا في مجال الدكور أت أت أت أت أت أت بالنسبة للكهرباء بقى يعني ذولكم في الإضاءة <تص> والحاجات دي طبعا على حسب كل واحد طبعا وقدراته ممكن حد يجي له فكرة مختلفة تبقى في الاضاءة في افكار في او ممكن يعدل نفسه يا يعني ممكن ما يبقاش هو مصمم بالاضاءة نفسها لكن هو هيساعد في بالزبط في او يفيه وطبعا لو اقسام تانية زي مثلا عمارة فهو بيساعد في, في الديكور في تصميمه في رسمه في الدعاية عشان نعمل على الهربية. فكرة الدعاية نوع مهم جدا أو يعني عمل مهم جدا في انتشار العمل مصرحي يعني في تنافس وفي فرق مصرحية شابة كثيرة جدا جدا فأنتم محتاجين بالإضافة إلى كفاءتكم في الأداء اللي محتاجين أنكم تكونوا موجودين على الساحة بالفعل من خلال السوشيال ميديا أو الدعاية بتقوموا بيها ازاي الدور ده بتقوم بيه ازاي كل عرض بيبقى ليه مثلا البيتج بتاعته في عروض احنا عدناها مستقلين بعيد عن المهرجانات وكده فبيبقى ليها بقى بيجز لوحدها نعم نبدأ نعمل بقى شار دعاية وفيتلوس وحاجات علشان خاطر نجذب الناس علشان لما يجي نعيدها فعلا تيكتز تتبيع وده فعلا كان بيحصل أوه. فهي م. بس طبعا بتبقى محتاجة مجهود و... وقته مجهود جزء. على فكرة دايما الشباب ب... بتحفنة زي ما نقول ويمتعنى بأداءه وبأفكاره واسمحوا لنا أستقبل شاب أيضا مبدع في مجال مسرح العرائس هو راسم السعادة الفنان محمد راتب محمد أهلا بيك أهلا بحضرتك وبرحب بحضرتك جدا يا تزوي لبرحب بديو ال الفنانين الموجودين مع حضرتك وأهلا بحضرتك أهلاً بيك يا محمد يعني محمد أنا سعيد جدا جدا ومتابعك متابع يعني مش عايز أقول لك على أدائك الراقي ويعني أنت بالفعل رسم لساعات محمد فنان عرائس وبيحاول يتجول في كافة محافظات الجمهورية بيرسم البسمة على وجوه الأطفال ووجوه يعني المستمتعين بهذا الفن وفن العرائس. كلمني يا محمد عن آخر نشاطاتك الفنية. براحة حضرتك جدا. اخر النشطات اللي عندي ان شاء الله ان انا ل لعمل تلفزيوني بازن الله كده هيكون في رمضان ان شاء الله. اه حاليا آه مع حقيقة دولية اسمها هي تيفزة تشيلدرين. اه نقض التفولة بنعمل مبادرة اسمها مبادرة اه اسوأ اشكال عمالة الاطفال من خلال التعليم. ايه تاني يا محمد مبادرة ايه? اسوأ اشكال عمالة الاطفال من خلال التعليم. اه اسوأ اشكال. عمالة الأطفال عمالة آه. الأطفال من خلال التعليم أه الأطفال آه اللي هو استغلال آه. الأطفال في العمالة لو ده ممنوع دولين على المستوى الدولي طبعا آه خصوصا محافظات السعيد ده أكتر خط فيه الأطفال اللي هم متسربين من التعليم والأطفال اللي هم مزروحوش المدارس و لما بروحوا بقى الشغل بتاعهم اذا كان في الغيط اي شغل بيروحوه اه بيروح. طبعا م. فبنحاول ان احنا نرجع الاطفال دول عن طريق مسرحيات بنقدمها المسرحيات دي عن طريق مسرح عرايس مسرحيه فهي تعليمية للطفل بيتعلم منها كل حاجة بنوفرها بتقدر توصل اطفال دول ازاي محمد هل من خلال آه. المدارس يا في تعاون ما بينك وبين وزارة التعليم او ادارات تعليميه في الصعيد لا ده عن طريق هيئات <تسجيل> هيئات دولية لها أفرع في الصعيد زي. أسعديني <تسجيل> بهذا الخبر يا محمد لأنك مجتهد بالفعل وتستحق كل التوفيق يعني. ربنا بنا حضرتك يا سوزا. <تسجيل> طبعاً في هيئات معينة هي اللي بتعمل مع الطفل زي مثلا هيئه بلان الدولية هيئه التركيزون هيئه جمعية عطاء بلا حدود جمعية شيدات الأعمال. <تسجيل> <تسجيل> الهيئات والجمعيات الروم. الم... ليهم لهم ليهم ااا آه... آه... أفرع، أفرع في مختلف الدول يعني. آه، آه. آه. طيب محمد فن فن العرائس أعتقد إنه فن متجدد يحتاج كل كل فترة تجديد في العرائس نظرا لأننا أصبحنا متصلين بالعالم الخارجي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وده آه. بيضع أمامك مهمة إنك أنت زي يعني تجذب الأطفال إليك من خلال هذه العرائس. مين اللي بيصمم العرائس الخاصة بعروضك؟ أنا. أنت جميل جدا مصمم. آه. اه يعني هل ان انت بالفعل من خلال خيالك ولا ده عن طريق دراسة؟ لا من من خلال خيالي وطبعا أخذت كورسات قبل كده في جامعة عين شمس اها فطبعا في ورش كنت زمان كنت باخدها مع ناس معينة فتعلمت منهم بقى ان انا ازاي اصنع العروسه وازاي اعمل الميكانيزم بتاعها ايا كان ايه نوع العروسة عشان في 31 نوع من انواع العرايس فأيا كان بار العريس المريونية، العريس خلوف ال المسقط، العريس الكوفزي، العصا وعصا، السلك وعصا، المائية. في واحد نوع من أنواع العريس. طبعًا أنا متعلم فن العريس ذا محمد بيشمل فن الأرجوز لأن الأرجوز بقى من ضمن التراث الإنساني يعني. الأرجوز طبعًا من ضمن التراث كان العروس عرفت الأرجوز دي والحد الآن يعني معروف أن مصر العريس لأنهم هما من زمان هما كانوا شايفين من سعد الله يرحمه عمر الشريف لما, لما عمل فيلم الأرجووس مع مرفت أمين طبعا لما عمل فيلم الأرجووس فطبعا معروف بقى إن المسرح العرايس ذا الأرجووس هو اللي بيقدم الفكرة وهو اللي بيوصل المعلوم لكن الموضوع تطور يعني نعم الموضوع تطور بقى أكثر من أوه. فكرة أرجووس بعد أكثر من فكرة أرجووس لأن هي معلومة بتوصلها م. مش ينفع الارجوز الارجوز مش هو اه في تطور في تطور في العصر ولكن مش معنى كده ان الارجوز فن انتهى لا ده بالعكس لا لا هو لسه شغال اه طبعا اه لسه شغال لحد الآن يعني م. عموماً محمد أتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك الفنية أنت فنان رائع شاب رائع ويعني استطعت أن ترسم البهجة على وجوه كثير من الأطفال في مصر أتمنى لك يعني الخروج من هذا النطاق وأنك تنتشر عربياً ودولياً أنا أعرف أن أيضاً دولة فنلندا كانت موجهة لك دعوة أتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق والنجاح في مشارك الفني يا رب أنا باشكر حدثك جداً وأنا على المداخلة التليفونية دي و... وبحيي الفنامين اللي موجودين عند حضرتك إن ربنا هيكرمهم ربنا يكرمهم بإذن الله إن شاء الله بإذن الله وكرمهم ما يواجهونك التحية يا محمد ربنا يخلّى حضرتك وأنا أقول لهم التحية جدا أشكرك جزيل الشكر شكراً للفنان محمد رفيع اعضاء فرقة مسرح كلية الهندسة جامعة عين شمس قدامنا وقت مش كتير لكن غدا اسمحيلي ان تكلمينا عن تفاعل الجمهور مع أدائكم واعمالكم المسرحية سواء في الجامعة أو خارج الجامعة زي ما اتكلم الأستاذ هشام في البداية ان الجامعة هي المطبخ اللي بتخرج بالفعل معظم الفنانين ويمكن مصر على مدار تاريخها الجامعات المصرية خرّت كثير جدا من الفنانين المبدعين. كلمينا عن تفاعل الجمهور مع العروض اللي بتقدموها والافكار اللي بتقدموها وكذا العروض دي مش مش قالها فقط الضحك ولكن هناك الكثير من المعاني والقيم الإنسانية اللي بتحاولوا تقدموها. والله ياوة في ناس كتير اللي هي ما تعرفش عن المسرح حاليا يعني بتظن إن هو ملوش جمهور أو إن هو أو شيء من هذا القبيل يعني. بس في الواقع ان مسارح المسرح ليه جمهور ومازال في ناس بتحضر احنا عرضنا دايما بيبقى يعني عليها زحام رهيب جميل جميل في كل المهرجانات مش بس في الجامعة مم. حتى لما بنعرض في مهرجان برا بيبقى في تزاحم كبير جدا, جداً. احنا بنتمنى ان المسارح تبقى اكبر من كده عشان ساعة عدد اكبر بتحاول لو... ان ان كل مرة او في كل عرض مسرح ان انتم بالفعل تقدموا قضية ولا بتعتمدوا على المسرح الفكاهي اللي بيكون اكثر جذبا للجمهور لا والله احنا اغلب عرضنا فيها افكار يعني مش مش مجرد كوميديا يعني فيها افكار كتير بتقدمها ورسائل الناس بتطلع بيها من العرض يعني جميل جميل اه نور اه اكيد بعد هذاء مذكوب تحت المطر قدامكم افكار كتيرة جدا من اللي بيكتب لكم اولا يعني على حسب والله هو م. في كذا حد عندنا في الفريق بيالف فمستعين بهم في سواء إعداد أو تأليف نص من الأول لو حد عنده فكرة يعني عايز يألف عليها نص ففي ناس في عناصر موجودة جوه الفريق. دول يعني دول الاغلب اللي نحن بتعتمدوا علي. عليهم وهم مش متاحين من نشوف ناس من برد بتحاولوا تتناقشوا في في الفكرة حد ممكن يعدل فيها حد ممكن يعترض حد ولا مفرد هي... ساعات وساعات نوع مختلف شكله كده تراداته غير مقبولة على فكرة سندرا قلتولي انها ساعدت في الاخراج في عمل مسرحي هل هو العمل ده ولا عمل سابق لا هو حزاء مسكوب <تصفيق> تحت المطر ده أنا كنت مفرد <تصفيق> اول تجربة لكي يعني فيما يعني <تصفيق> <تصفيق> انت <تصفيق> تبقى في الاخراج ولا في التمثيل ولا الاتنين مع بعض بصراحة انا في الاول ما كنتش بفكر في الاول ما دخلت فريق المسرح كنت بفكر في التمثيل بس لكن بعد ما شفت يعني المخرج بيعمل ايه وافكاره عجب كده وتحكمه بقى وسيطرته اصبع <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> جميل جدا وعلى فكرة ان الانسان يكون ملم بكل عناصر الابداع المسرع. أعتقد اعتقد بدل ما يكون متخصص طبعاً. لكن يا مصطفى انت شايف ان الانسان ممكن يكتب والفنان ممكن يكتب ويمثل نفسه ولا افضل يعني كاتب فقط او ممثل فقط او مخرج فقط اعتقد ان فكرة انك تمثل حاجة انت مؤلفها دي يعني انا مش بميل ليها لانها بتبقى برضو ليك نظره احاديه شوية في الحاجة اللي انت بتكتبها م -م. لما حد تاني بيشتغل عليها عشان ياديها او مخرج ثاني بياخدها عشان ينفذها بيبقى عنده بيضافها للي انت كذبه. تمام. فلو انت هتعمل اللي انت كذبه يمكن اضافتك ليه مش هتبقى بنفس اضافة لو دماغ مم. جديدة بقى افكار جديدة عملت ده. تمام. اه معلش فاضل قدامي يمكن دقيقة واحدة. نور دايما مصرح الشباب متهم بانه يميل الى الحداثة ويبعد عن التراف والتاريخ. وهو. هل بتحاول انكم تجمعوا ما بين ال الاصالة والمعاصرة زي ما بنقول? في يعني, يعني في, في مفردات من الماضي بتحاولوا تبقى متواجدة خلال اعمالكم المصرحية? اه اكيد. في في عرض مثلا عرض كلهم أبنائد عرض لأرسل ميلر مكتوب بقاله كتير وعرض كلاسيكي فاحنا مم عملنا عرض كلاسيكي و... طيب بالنسبة المفردات تعالى. الخاصة بينا إحنا كعرب ك يعني أكيد في, في عرض اسمه جرارين السواقي ده كان متخذ عن رواية الحرفيش النجيم محفوظ ده برضو من, سنة من سنتين تقريبا ده برضو بنائش قضية تراثية مصرية جميل جميل مص غدا أمنياتك المستقبلية كفنانة وكهل هتشتغلي في المجال الهندسة ولا والله يعني أنا شايفة أن أنا لازم يبقى لي آه آه كارير يعني ووظيفة غير الفن لكن أنا أتمنى أن متمسكة أنا بالفن مع احتفاظك أتمنى أن, بال... أن أنا أستمر بالذات في مجال الأكرة ومسلح الغنائي. أنت متعددة المواهب يعني أنت تصدع <تصفيق> <تصفيق> نفسك يعني <تصفيق> <تصفيق> أتمنى كل التوفيق سندرا هل الإخراج في دماغك أنك هتبقى مخرجة أم أنت أنا... ل... أنا تجيدي فرصة أنا أجرب في الإخراج يعني دي, دي هتبقى حاجة كويسة ولابقى جربت الإخراج جربت التمثيل ولا حق قبل ما أتخرج أجرب كل حاجة <تصفيق> مش ضمن على حاجة كده نعم كل التوفيق سندر مصطفى <تصفيق> خطاب <تصفيق> يعني الكمبيوتر ساينس واخد كل وقتك ولا بتقدر تفصل ما بين ده وده. لا لا باوزن طبعا ما قدرش ما قدرش أبقى مهندس بس يعني نفسك تتخلى عن الفن <تصفيق> لا لا لا وده شيء جميل بيبقى في دم الإنسان لأن مفيش مغراد غير أن الإنسان بالفعل هو عايز يمثل أو, أو, أو عايز يخرج الطاقه اللي جواه في مجال الفن نور محمد السؤال الأخير انت القائد بقى <تصفيق> <تصفيق> آه نفس الفكرة برده بتاعه مصطفى انا انا في الاول وفي الاخر مهندس بس آه. الموضوع بيبقى هوايه جنب الهندسة الواحد بيحاول بقدر الامكان ان هو ما يتخلاش عنها يعني مم. نورتوني النهارده وسعدتني بكم جدا انتم على مستوى المستوى مستوى الشخصي جمال جدا ورائعين بالفعل <تصفيق> <تصفيق> وعلى المستوى الفني ايضا اكثر من رائعين اتمنى لكم <تصفيق> كل التوفيق اعضاء فرقة مسرح كليه الهندسة جامعه عين شمس غادة كمال ساندرا اشرف مصطفى خطاب ونور محمد نورتوني واشكركم جزيل الشكر إلى هنا عليكم وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة من مصرح الشباب مع وعد باللقاء بكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله حتى هذا المواد لكم دائما أربط تحيات غاذا كمال ووائل أدمنهوري هندسة الهواء الله محمود مصرح الشباب الإخراج أماني أحمد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 إنها صوت العرب ترسم لك بالكلمات كي تقرب إليك